ولقد كنتم تمنون الموت من قبر آت القارف فقد رأيتموه وأنتم تظرون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خنت وَبَنِيهِمْ وَسُنَ فَإِنَّ تَأْوِقَتِنَا قَلَمٌ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَن يَقْلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان لنفس آت موت إلا إلا بإذن الله وما كان لنفس آت موت إلا بإذن الله إلا بإذن الله كتاب مؤجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قالوا